بنعمه ربنا النهاردة هنتكلم عن الرجاء <تصفيق> الرجاء هو انك تبقى واثق في عود ربنا دي رجعه أن تبقى متأكد أن ربنا يحملك على منكبه فعلا إن صرته في ود زل الموت لا أخف شرا لأنك أنت معي مذكور في الإنجيل كلمة لا تخف 365 مرة بعدد أيام السنة كل يوم ربنا لك لا تخف مهما وجهتنا صعاب او مشاكل في حياة كل واحد فينا ربنا بيقول لك ما تخافش الديئة اللي في حياتك كده كده هتنتهي سواء الديئة نفسها انتهت او انت نفسك انتهيت ومت فكده كده هتنتهي زي ما كان بيقول بابا شنودة ربنا موجود مصيرها تنتهي مصيرها تنتهي مشكلة كده كده لازم تنتهي عدت عليا مشكلة في الشغل صراحة كنت ما بنامش بالليل كنت عاد افكر وكانت فلوس ضائعة وكانت مشاكل عادت اقول انا كده كده مش اطلع من مشكلة مفيش حل يعني مهما حاولت انا عاد افكر بعد ما كنت عاد افكر كده كنت قوم اصلي قول يا رب انا احط المشكلة دي بين ايديك حطة كنتا بيني وبين المشكلة أنا عايز ما المشكلة لو حطيت المشكلة بيني وبين ربنا المشكلة كبيرة هشوف, المشكلة هشوف ربنا لكن لو حطيت ربنا بيني وبين أي مشكلة أو أي, أو أي شهوة هشوف ربنا مش هشوف المشكلة لان وجود الله بيعني عن أي حاجة ويحل أي مشكلة هل احنا مصدقين وأود ربنا ولا لا؟ ان سرت في واد ظل الموت لا اخافه لأنك لانك انت معي لو مشيت في طريق مظلم ابقى ولا لا هل أنا مصدق يا رب إن أنت قادر انك تحميني ولا لا هل عندي الرجاء ده ولا لا في حياتي ناس متعبه كتير وفي حياتي ناس بتاذيني كتير انا يا رب احط الناس دي بين ايديك انا عايزك انت يا رب اللي تمد ايدك وتنقذني من الناس دي هل احنا واثقين في قوه ربنا في حل المشاكل ولا لا ربنا اللي كان مع القديسين زمان هو هو اللي معانا دلوقتي ربنا اللي انقذ الفتيه من قتون النار قادر ينقذنا دلوقتي من قتون التجارب والشهوات والدئات ربنا اللي فتح البحر امام موسى وشعب بني اسرائيل قادر يفتح دلوقتي طريق فوزت المشاكل ربنا اللي كان مع يوسف وخلا ينتصر على الخطيئة وعلى الشهوة على فكرة انا كنا جايبين صورة على الفيس مش فاعرف الصورة دي حقيقة ولا لا للست امراض فتفار اللي كان عايز اللي كانت عايزه يعمل معها الخطيئة كانوا جايبين صورة مرسومة ليها قبل كده وعملوها بالسري دي بشكلها زي الامار امر بجد ازاي يوسف انت قدرت تقاوم ده فيوسف يقول ايه كيف قاف على هجل العظيم اخت امام الله كان حاطط ربنا دايما قدامه كان شاف ربنا دايما مش شاف الشهوة شاف المشاكل يوسف لما دخل السجن ربنا كان بيعده لحاجه اكبر ساعات ربنا يحطنا في مشاكل ودئات ونحس ان هي قسية علينا جدا يا رب ده انا هربت من الخطيئة وما عملتهاش عشان ارضيك تحبسني ده ايه الغريب ده انت ازاي بتعمل معاك ده يا رب ده انا هربت من الخطيئة عشانك تخيلوا انتم مثلا يعني واحد فيكم واحد فينا كان مثلا هيشغل فيديو مش كويس مثلا وهرب من الموضوع ده عشان ما يغضبش ربنا فأبو اكتشف ان هو كان فاتح حاجة زي كده او عايز يعمل حاجة زي كده فضل يضرب في ضرب طب يا رب ده انا هربت من كده عشان ما عملش كده انت تيجي علي كده وتسوي يضربني ربنا ساعات بيقرص قرص خفيفة بس لازم يكون عندي الرجاء ان المشكله او الضيقه هتتحل بيقرس ارس خفيفها الاول مايكل ارجع اللي انت فيه ويحذرني مره واتنين وتلاته اللي خد بالك المره الجايه هكشفك من حب ربنا لينا انه لسه لحد دلوقتي بيستر علينا قد ايه احنا بنعمل خطايا ومشاكل ومن محبته ان هو لسه بيستر علينا يا رب انت بتحبنا اوي كده واحنا أو عندك غالين اوي كده يا رب لو قلتلكوا قبل كده ان الواحد فينا لما بيقع وحد يعرف بنقوم مبنعطش يا لهوي لا مش عارف مين عمل ايه شفته امبارح حصل ايه شفته الخادم العظيم اللي بيقرا الحان وفي الكنيسه على طول يا. ده أمبرح عمل كذا كذا كذا كذا ما بنسكتش ليه؟ لأن طبع الإنسان قاسي لكن طبع الله حنين ربنا يقول في الإنجيل إيه؟ إن اعترفتم بخطاياكم فأطرحها في بحر النسيان لكن إحنا لو حد فينا عمل غلط ما بننساش قبلنا ما بننساش دوايكل ناجي الشماس خادم عمل كذا كذا يا الناس طبعها أسئة أو كده لما واحد فينا نبقى ماشين كده ويقع في الشارع يا له وعد ضحك ضحك هبل نسكوتش ونفضل نزله بيه يا أنت وعت لكن ربنا ما بيهنش عليه أبدا أننا نقع ومستني كل واحد فينا يقوم مستني أن كل واحد فينا يمد إيد وقال له يا رب انت قادر رب انك تنقذني يا رب انت قادر رب انك تمد ايدك وتنقذني بطرس الرسول لما مش على المية قال له ايه ان كنت انت هو فامرني ان اتي على المياه فربنا رح سمح قال له تعالى فبطرس مش على المية الله ايه المعجزه الجميله دي بطرس التالي يفكر بعقله ايدي الزهنة مش على المية فين الرجاء هنا بقى أنا, انا عندي رجاء ان انا هنزل وامشي على الميه عشان انت قلت لي يا رب ماشي نزلت قعدت افكر قلت يا رب ازاي بقى انا امشي على الميه احط اد ايه يغرق فراح بطرس مد ايده ربنا مد ايده وطلعه اهم حاجه ان انت تمد ايدك وتطلب ربنا مهما ان كنت في مشكله ودي انا عندي رجاء يا رب ان انت هتحلها لي مهما كانت المشكله او الضيقه ربنا قادر يحل كل حاجه الهنا اله مستحيلات يا احبائي مستحيلات يعني كان شعب بني اسرائيل كان يجي في باله اصلا ان البحر يتشق ما في بال حد اصلا لكن ربنا قال لموسى ايه مد يدك بالعصا على البحر فينشق الى نصفين ومشوا البحر اللي ما موتش موسى وهو صغير ما موتوش وهو كبير موسى هو صغير أمه عملت إيه عشان تحميه راحت جابت سبت وحطت زفت من تحت وحطت موسى في المية فالبحر ما غرقش موسى في الأول ربنا بتاع وعده الأولاني اللي حفظ موسى من المية وما غرقوش حفظ موسى وما غرقوش تاني وخلاه عدي وسط المية إلهنا وعوضه حقيقيه إلهنا وعوضه بجد احنا ممكن نوعد بعض وعود يبقى في ساعه الفرح كده انا بقول لك ايه انت ليك عندي مش عارف ايه مثلا ونيجي بقى ساعه الجد لا معلش اصل انا مش قادر مش معايا فلوس اعملك لك اللي انت قلت لي عليه ونخلف في الوعود لكن ربنا وعوده معانا حقيقية وده المفروض الرجاء اللي موجود عندنا مفروض ان احنا نبقى بنطلب وواثقين ان ربنا دم بيختر لينا الصالح انا هطلب يا رب كذا كذا اذا كنت انت شايفوا للخير والصالح كملوا اذا كنت انت يا رب شايفوا ضرر لي ما تكملوش واقفوا ساعات بنطلب حاجات تكون ضرر لينا يعني عمد مسأل يا رب انا حاجز اجيب عربية يا رب انا عايز اجيب مش عارف ايه واجيب العربيه وربنا يسمح ان انا اجيب العربيه واعمل حادثه بيها اموت طب يا ابني ما انت طلبت غلط طلبت ردي انا بقول لك العربيه غلط وان انت تطلب عربيه لا كلنا نفسنا بعندنا عندنا عربيه بس ان انت تلح على ربنا في حاجه هو شايفها غلط انت اطلب وقول له يا رب التاكل مشيئتك قول له يا رب انا احط الموضوع او الطلبة دي بين ايديك وانت تحلها ابونا بيقول لش درج وكان مرة بيحكي من كرا الصباح شنودا بيقول ايه بيقول ابونا بيقول له كانوا عنده يعني وبيقابلوه بيقول له سيدنا ازاي انت وسط الديئات والمشاكل بتاع المساحين دي وشك مبتسم ومش بتردائي ايه سبب الرجاء الذي فيك ده انت ازاي كده مهما كانت في حياته مشاكل تشايفين سيدنا دايما كان مبتسم يعني فقال له يا ابونا انا بعمل حاجة لما يبقى في مشكلة في الكنيسة بحط الموضوع قدام ربنا ثلاث مرات اصلي من اجل الموضوع بلجاجة ثلاث مرات قول يا رب انت تتصرف وكان ربنا بيتصرف فعلا هو حط المشكلة بين الان ربنا انت يا رب بقى انت شايفها هتنتهي انت وانت عارف هتتحل ازاي بس انا واثق ان انت هتحل ان لازم تكون الثقه دي عندنا لازم نكون واثقين ان ربنا هيحل مهما كانت المشاكل في حياتنا هتكون ايه قد يعني عارف اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلوته زي ما بيقولوا احنا سعاد بنشوف ان حياتنا هي اصعب حياه في الدنيا وان اللي عندنا مش عند حد مش عارف ايه لكن احنا لو رحنا شفنا مشاكل الناس يعني في ناس عندنا طاقه تبطر على الدنيا اللي هي عايشها حبيبي روح قريه وشوف الناس هناك عايشها ازاي روح العشوائيات والمؤطم وحي الزبالين والحاجات دي كلها وشوف الناس هناك عايش ازاي ممكن يكونوا 8-9 عايشين في قضا واحدة وعملين سطرة كده عشان يبقى حمام وجايبين وابور بيعملوا عليه الاكل نحن عايشين في نعيم اشكر ربنا على اهلك اللي موجودين في ناس تانية ما اي حد ما حد حتى يسأل عليها اشكروا ربنا على اللي موجود عشان يزيدكم ربنا لما لقيك دايما بتتبطر تقول يا رب في غيري احسن مني لا انت مش احسن منك ولا حاجة انت عندك حاجة مميزاك عن غيرك انت مش تدخل السماء بشهادة الكلية اللي هتدخلها ولا بشغلك اللي انت كنت عامل فيه اللي ما هتعملش مش هدخل السماء بشكلك وان انت كنت مدوب البنات حواليك وخارب الدنيا مش هدخل السماء بده خالص انت هتدخل السماء بأعمالك تدخل السماء بأعمالك وازاي كنت بتحافظ على نفسك وسط العالم وسط العالم والمشاكل دي انا كان عندي رجاء يا رب ان انت اكيد هتحل أكيد مهما كانت المشاكل أنت رب أكيد هتحل هل عندنا الرجاء ده ولا لأ الرجاء ده مش هيجي خير لما قرب من ربنا يا ربنا لما هقرب منك أنا مين في الدنيا كلها يبقى قصادي فيش حد يقدر علي الإنسان اللي يا جماعة اللي مع, اللي مع ربنا مهما كانت المشاكل والدقاء ما يقدرش عليه حاجة ولا مشكلة بلنا زي بابا مسوده كان عنده مشاكل الدنيا كان يحط الموضوع ده ربنا وخلاص على كده يا رب انا سلمتك الموضوع انت هتحل انا واثق يا رب ان انت هتحل هو ده رجائي ان انا واثق ان انت يا رب هتحل مهما كانت في حياتي شهوه مضايقاني ومش عارفه تخلص منها انت قادر يا رب لو قربت منك وصليت بجد وردت منك بجد أنا قادل. انت قادر يا رب ان انت تحلها قصه الانبا بشوي لما حكيتهالكم الاسبوع اللي قبل اللي فات لما الملاك نزل لأم الأنباب شوي فبيقول لها ربنا عايز حد من ولادك يخدمني فبتقول له اختار قدامك خمسة اختار اللي انت عايزه فالملاك اختار الأنباب شوي هو كان جسمه نحيف كان ضعيف شكله كده كان ضعيف وكان أصغر واحد فبتقول للملاك ده, ده عيل صغير ونحيف الجسم مش يقدر يعمل مع ربنا حاجة ده فربنا فالملك قالها ايه ما تنسيش قول ربنا ان قوتي في الضعف تكمل مهما كنت شايف نفسك ضعيف قوله يا رب انت اويني انت يا رب ديني الرجاء والمحبة والقوة اللي اقدر بها اعيش مفتاح السماء يا احبائي هو الرجاء والمحبة انا عندي رجاء يا رب ان انت قادر ان انت تحليه مشاكلين عندي يا رب محبة تحب الناس كلها مفتاح السماء هو المحبة مفتاح قلب أي إنسان هو المحبة لما تبقى قاعد مع حد وتفضل تدي له كلام حلو أرهنكوا إن هو لازم هيحبك الناس مجتئة وعتصانة للمحبة فلو تعملنا مع بعض بمحبة الدنيا هتبقى سما الأرض هتبقى سما ما سمع عشان أي بمحبة كله فوق بمحبة فش حد بيكره حد فوق مش هندخل السما واحنا بنكره مش هندخل السماء واحنا ما عندناش رجاء ان ربنا قادر انه غير حياتنا ربنا يسند كل ضعف فينا بنعمته ونقرب من ربنا عشان ربنا يقرب مننا ويبقى عندنا الرجاء ونكون واثقين ان ربنا قادر ان يحل مشاكلنا ربنا يدينا نعمه